خاجَب وَصُول وَهُم بَدَأوكُم أَووَلَ مَضوى تَخْشَونَهُم فَله وَحَقُّ أَن تَقْشَو إِ كُتُم مُؤمنِنين قاتِهُم يعَدذِبم اللههُ ببعيدكُم وَيُقْزِهِم وَيَصُكُمْ عَلَيْهم وَيَشْ بِ صُدورَ قَو مِ مُؤمنِينَ وَيُذِهبَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّقِدُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجَ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 لا يستوون عِندَ الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عِندَ الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ وَطِيبٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ يَحَبُّونَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ ك وَأَموالونِ قتََتهَا وَتِجََةٌ تَخْشَونَكَ سَد وَمَسكِنُ تَرضونَها حَب إليكُ حَب إلَكُم منَِ الله وَرسُونه وَجاد فيِي سَبله فَتَرََّسُ حتىَ يأتِيَ الله بأَمرِ والله لَا يَهْد قَوْمًا فاسِقل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 جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفورا رحيم يا أيها الذين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 اَخِرٌ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يد وهم وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُسَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن لاَ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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَالِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا مَا كََزْتُم لأَم فُوسكُمْ فَذوقُ مَا قُتُم تَكْنِزون إِ عدتَ الشّولندَ اللهَّهِث نَا شَرَ شَر فيِي كتابِلهه يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرض مِنْه أأَبعةٌ حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة فَرِيضًا ظَنُّ بِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَوَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيُوَاطِرُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنًا لَهُمْ سُنَّةَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ فِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قليل إِلَّا تَفِرُّوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَسَ يَحْلِفونَ بالِاللههِ لَ وْتَفَعن لَ خَجنَ مَاكُم يُِْكونَ أَمفُسَهُ واللههُ يعلَمُ إنهم لكاذبون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 لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَهُ وَلَا أُضْعِفَ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قَدِبَ تَغَو فتْنةَ مِنْ قَبرُ وَقََّبُ لَأُمور حَ جَ أَن حَقّ وَبَرَ أَمْرُ اللهَِّ وَمكَارِون وَمنِنهُم م يَقولُول الذَلّ وَلا تَفْتي أَلَ فيِيفِتْنَةِ سَقَقُ وَإِ جَهَّمَ لَ مُحيقَةٌ بِن كافِرين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 انتم قوم فاسقون وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون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 قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَنَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ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 الذي يحذر المنافق Solihi ku tasta zi on la tataذu قاتِ وَكُفكارناَا رَجََّمَ خَالدينَ فيِيه هي حَسبُ وَلَعَنَهُلهَّ وَلَ ذاَابُم وَقيم كََّذينَ مِنْ قَبللِقُم كَّ أَشَددَ منِن كُم قتَو وَكذَرَ أَم وَلَ وَأَوولاد فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وفضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ مَبَنِيهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَآلِثٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَال ان ترو بااغن اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولائك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم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 يحرقون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا اللهلَ آتَنَ مِن فَفضْلِهِ لََ الصَّددقََّ وَلَ نَكُونَّ مِنَ الصَّالِحين فَلََّا آتَهُ مِنْ فَضْنِ بَخِلُوا بِه وَتَوالَّوم وَعْدِرود فَعقَبَهُم لِفَاقَ فيِي قُلوبِمْ إلَ يَوْقَوْونَ بِمَا أَخْلَفُ الله م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 يُنْفِقُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نَرَجَعُ جَنَّمَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما ماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون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 وَلَا على الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ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 تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجَزَّاؤُ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 تَ بقَُ الأأََّلونَ منِن المهاجِرينَ والْ الأصَارِ والَّذين التَّبَع بحسَان الَّضَ الله عَن وَ رض وَعددرَ جََّاتٍ تَجر تَ تحت أَهَا رخَالذينَ فِيه أَغَدَ ذَلِكَ الفَووز النَّظيم. وَمِنَ ٱلَّذِينَ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَٰقِ لَا تَعْلَمُونَ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ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 زَد رَدُّون إ عَمِ الغيبِ والالشادَةِ فَيونَبِّوكُمْ بِمَاكُم تُم تَعمَنُون وَآخَرونَ مُرجَونَ لِأَمْر اللههِ إَّا يعَّبُهُ وَإَِّا يَتُوب لَيهِم واللهَّهُ عَمٌ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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَلِطْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَانُ بُنْيَانُهُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ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 عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستغشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التالبون العابدون الحاملون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 قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيع قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم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 ذلك بأنه لا يصيبه غمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله وَلَا يطعون موطئا يغيظ الكفار وَلَا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين قَطًى صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كان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 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما زَيَّنَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ